بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الوافعة ليس لوقعتها تاربة صافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا أكانت هباء منبتا كنتم أزواجا تنافا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المتقرّبون في جنات عدن يخلدون فيها ابدًا ولهم من الاولين قليل من الاخرين على سرر موطأة متفائلين عليها أطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباني قوفش من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال المفلع جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها نغواه ولا تأثيما إلا قيلا سلافا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مفتود وطلح منفود وظل ممدود وماء مشكوب وفاديهة كثيرة لا مفضوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبتارا حربا أكرادا لأصحاب اليقين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَأْخَاهُمُ الشِّمَالُ لِيَسْمُو مِن وَحَمِيمٍ وَظَلِمِ يَحْمُو لا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا خَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ وَتَأَنُّونَ يَقُولُونَ إِلَى مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا فَأَنَّى نُعُودُ أَأَذَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثم إن لكم أيها الظالمون المكذبون لآكلون من شجر من زبطهم فمالقون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا أزلهم يوم الدين نحن فلقناكم فلولا تصدقون أَرَأَيْتُمْ مَا تُنْزِلُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَالنَّشْأَةَ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أفَرَأَيْتُم ما تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَتَسَاءَلُونَ إِنَّا لَنُغْرِقَنَّهُمْ فِي الْيَمِّ وَلَأَنتُمْ حَامِلُونَ أَفَرَأَيْتُم الماء الذي الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْجَبْتُمُوهُ مِنَ الْمَاءِ أَمْ نَحْنُ لو نشأوا جعلناه جادا فلولا لا تشكون فرأيتم إن رألكم أنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشؤون نحن جعلناها فكرته ومثالا مقويا سبح بسم ربك العظيم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 فلولا إذا بلغت الفلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم لكن لا تنصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صالحين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ فَسَنُذَرُهُ لِبَعْضٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَتَصْلِيَةُ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَّذَّةٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّح رَبِّكَ الْعَظِيمِ